إذ صرفنا إليك مِنَ من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم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 هؤلاء كفي ظنن بين، أَوَلَمْ يَرَوَوَنَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعِيَ بِخَلْقِ النَّبِيِّ قَادِرًا عَلَى أَنْ يُحِيَ الْمَوْتَى، فَلَا.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 وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ رَاؤُلُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَا ۗ مَهِّلْ يُنْذِرُ إِلَّا الْقَوْمَ الفاسقون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 صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. <تصفيق> إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت